أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى 111. إني أنا ربك عن عليك إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني إن الساعه آتية نكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بلا يصد ذنك لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى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 فتنك فطونا فلبيث سينا في أهل ثم جئت على قدرية موسى وصلعتك لنفسي إذ ما بعنت وأخوك بأيادي ولا تني في ذكري إذهب. 124. لَهُ له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 125. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه كف ارسل فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن خلقه ثم هدا طال فما بال سحر مثله فجعل بيننا وبينك فجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وعين يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال وَيَا رَاقِمُ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُزْحَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى طَالُ ذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقةكم المثلا فجميع كيدكم ثمّت صفّا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إنما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أن هذا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 ينهاون موسى قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم من خلاف ولا في جذوع نخل ولا أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى صالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا سأ أن أنعسري بعباده فضرب لهم فضرب لهم طريقا في البحر بس لا تخاف دركه ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليمن ما غشهم وأضل فرعون قومه وما هداه. عذوكم ورعدناكم جاربضون الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبة ما رزقناكم ولا تطغوا فيه وَلَا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا ومن قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع سائلا قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم إِلَّا عَلَيْكُمْ غَضَبِي أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا من زينة الْقَوْمِ فقدفناها وكذلك القسامري فاخرج لهم عيدلا جسدا له خوار فقالوا هذا الههكم والاله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا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 اتبعني الا تتبعني افعصي امر قال يا بني ان لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل إني خشيت ان تقول فرقت بين بني ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامر قال بصرت بما لم يبصر به فقبعت قبضة من أثر الرسول فقبعت قبضة من أثر الرسول فلبتها وكذلك سوّلت لي نفسي. قال فاذْهَبِ فَعِنْ لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لننسفنه ثم في اليم إِنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ مَا قَدۡ سَبَقَ وَقَدۡ ءَاتَيۡنَاكَ مِنَ ٱلَّذِّذۡكَرَا مَنۡ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 يقول أمثلهم قنيقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل نصفها ربي نصفا فيدرها قاع صف لا ترى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ضُلْمًا فَلَا يَخَافُ ظلما وَلَا غَطْمًا وَكَذَلِكَ زَلْمَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُ يَتَقُونَ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 117. فأسوس إليه الشيطان قال يا, آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا 118. فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان يأتينكم مني هدى فمن اتبع فمن اتبع هدايا فلا يض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 من ربك لكان لزاما وأجل مسمى بصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء. فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم, أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك في صلاتها اصبر علينا لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا له لا ياتينا بايه من ربك او